siraatalladheena an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مما يَحْرجُ مِ بَنِ الصُلبِ والالتَّرِبَ إِهُ على رَجعهِ لَ قادِر يَومَتُ بَلَ السَّراء فَملَهُ مِنْ قُوَتِ وََلََ صِير وَالسَّماء